da da Adilla tu di dalam itu, orang-orang Allah kawatim. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Amr bin Husain, dan dari cerita yang panjangnya dia pernah bersaksi. Maka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara beribadat? Dia beribadat sepanjang waktu. Jika tidak mampu, maka di samping. Jika tidak mampu, maka di samping. Di samping. Di samping. الرفيق يعني هو الاصل ان على ايه متجها الى القبله متجها الى القبله ينام على جنبه الايمن يتجه الى القبله وكذلك الدفن دفن الميت يكون على جنبه الايمن متجها الى القبله طب اذا عاجز ان ينام على جنبه الايمن انعجز في الحاله الروز له انه يصلي على جنبه الايسر ولكن متجها الى متجها الى القبله هل يجوز أن يصلي مستلقياً أي على ظهره بمعنى أنه يستلقي على ظهره رجل تكون في القبلة بحيث أن وجهه يكون في السماء. فلو حد أومه وجهه بصدره يكون في القبلة. هل يجوز له أن يصلي مستلقياً إن كان يستطيع أن يصلي على جنب فلا يجوز له أن يصلي مستلقياً إن كان يستطيع الصلاة على جنب فلا يجوز له أن يصلي مستلقياً. أما إن عجز عن الصلاة على جنب سواء الجنب اليمين أو الأيصر يصلي, يصلي مستلقياً ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها يقول فإن ترك القيام في الفريضة العذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعداً أو على جنب أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركناً ولكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم يعني إيه الكلام ده يا أخوين يعني يجوز للإنسان أن يصلي نافلة وهو جالس يجوز له أن يصلي نافلة وهو جاهز إن كان إن كان صحيحا ليس له عذر فلو صلى نافلة وهو جالس فصلاة النافلة هنا يأخذ نصف أجرها نصف الأجر فقط صلاة القاعد على نصف من صلاة القرآن أما إن كان صاحب عذر فيأخذ الأجر كاملا, يأخذ الأجر كاملا والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما أو إذا مرض العبد أو سافر وتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة ودي فائدة العبادات وقت الصحة يغتنم صحتك الإنسان يغتنم هذه الصحة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك لأسف كثير من الناس لا يلتفتون إلى مثل هذه القضايا لأن الإنسان وقت النشاط وقت القوة يستطيع أن يحصل كثيرا من العبادات خلاف وقت البعض والحديث المشهور حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما كان به قوة كان شابا فتيا رضي الله عنه فكان يصوم النهار ويقوم الليل وكان يختم القرآن كل يوم المغرب رضي الله عنه فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بدأ استرسل معه صلى الله عليه وسلم قل اقرأ القرآن في شهر يقول اني اطيق في اقل من ذلك في عشرين، خمسة عصر، في خمسة عصر، في سبعة ثم دله دل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن كل ثلاث ولا يقرأه في أقل من ذلك لا يقرأ القرآن في أقل من ذلك العلماء لهم وقفات من هذا الحديث هل يجوز في الأيام الفاضلة الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة أن يختم الإنسان القرآن في أقل من ثلاث نقول إن أطاق ذلك ان اطاق ذلك وكان يقرا بتدبر لمعاني القران يقرا بتدبر لمعاني القران لا سيما ان كان في الايام الفاضله او الاشهر الفاضله او في الاماكن الفاضله زي رمضان مثلا زي مكه مثلا يجوز له ان يختم في اقل من ثلاث مع التدبر لايات الله تبارك وتعالى لان هذه الايام من الممكن انها لا تعود مره ثانيه فيجتهد فيها في الطاعات والتقرر إلى الله تبارك وتعالى. في بعض الناس في رمضان يريد أن يختم القرآن كل يوم مرة. نقول له افعل ولكن تدبر تدبر. القضية ليست القراءة فقط. القضية ليست القراءة فقط وإن كان القراءة لها لها أزورها لها عليها يعني الإنسان يأخذ بكل حرف حسنة كما أخبرنا سلمان إلى عشر مثالها إلى سبعمائة ضعف والله ضعيف لمن مشاء. ولكن نقول الأولى أن تقرأ بتدبر تقرأ بتدبر بعض الناس دائما يأتي في رمضان ويسأل هذا السؤال نوع إن, إن قرأ بتدبر لا يختم القرآن أكثر من مرة في رمضان نقول له إيه اجعل ختمة للتدبر واختم ما شئت ختمات أخرى لتحصل الحسنات في مثل هذه الأوقات وهذا لا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع إنه سلم دل له أنه لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. أيها. طب لماذا لا يخالف لأن هذا ديدنه أنه كان يقرأ القرآن كثيرا رضي الله عنه فكان من أعبد هذه الأمة حتى أنه يحكى في يوم زفافه أنه مقترب من امرأته وقام يصلي الليل كله فلما أصبح دخل عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه وسأل زوجته عنه فقالت نعم العبد لربه والله ما فتش لنا كنفا نعم العبد لربه فذهب وشكاه للنبي صلى الله عليه وعليه وصحه وسلم وفي الجملة النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فعوز أقول إنسان وقت الصحة يغتنم هذه الفرص ويجاهد نفسه ويكتهد في طاعة الله تبارك وتعالى حتى إذا عرض له عارض يأخذ الأجر فصله الحسنات وهو على فراش المرض يعني نائم في فراش المرض أسأل الله عز وجل أن في مرضانا مرضى المسلمين ويأخذ الأجر إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما هذه فرص في الأصل في الإنسان ينتهزها لا سيما أن العمر قصير ودقاته قل بالمرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني الإنسان يغتنم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن صلاة القاعد في صلاة النافلة على النصف من صلاة القائم لغير عذر أما إن كان صاحب عذر فهو معذور بيناد الله تبارك وتعالى فإن صلى قاعدا وهو معذور له الأجر كاملا له الأجر كاملا هنا من أول القائم في الفرد على القادر منتصبا وقلنا الفرد عشان نخرج النافلة منها ثاني تكبيرة الإحرام في أولها تكبيرة الإحرام وهي قول الله أكبر لا تجزئه غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير لا تنعقد الصلاة بدون التكبير هنا من وقفات هل يجزي أن تقول الله العظيم بدل الله أكبر هل يجزي ذلك قول الأئمة الثلاثة خلافا أو قول مالك وأحمد أنه لا يجزئه غير الله أكبر الإمام أبو حنيفة ذهب أنه يقول أنه يجوز التكبير بغير الله أكبر تقول الله العظيم الله الكبير الإمام الشافعي قال يجوز أن تقول الله الأكبر الله الأكبر ولنا ولنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر المسيح صلاته قال إذا قمت تقول الله أكبر وهذا هو اللفظ الذي ثبت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلاه لنا الصحابة رضي الله عنهم في وصف صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بدأ تكبير صدّق. هنا يقول تكبيرة الإحرام في أولها فلو أن رجلا دخل في الصلاة فوجد الإمام راكعا أجل من راكع فكثير من الناس يكبرون يقولون الله أكبر ثم يخرون للرقوع هل هذه تكبيرة تكبيره الإحرام ولا تكبيرة الانتقال إلى الركوع الرقوع الأصل أن تكون تكبيره الإحرام فمن لم يحرم بتكبيره الإحرام وادخل مع الإمام راكع يسأل هل هذه التكبير التي كبرتها هل هي للإحرام أم للبقوع؟ فلو قال أن دخلت على الصنم راكع وكبرتها للبقوع نقول صلاتك كاذبة ليه؟ لأنه إن زمو تكبيرت لي الإحرام إن زمو تكبيره الإحرام فلو قال بل هي تكبيره الإحرام واكتفى بها عن تكبيره الانتقال فصلاته صحيحة. لأن تكبير الانتقال على قول الجمهور أنها مستحبة وعلى قول الحنابلة أنها واجبة والراجح الوجوب تكبير الانتقال كمسأتي أنها واجبة فهنا تكبير الأحرام ركن وتكبير الانتقال اللي هي لهقوع واجب فالركن يغني عن الواجب والواجب لا يغني عن الركن لأن الركن أعلى درجة الركن أعلى درجة ولو دخل الداخل والإمام راكع فكبرا فإن كبر تكبير الإحرام صلاته صحيحة، وإن قصد بها تكبير الانتقال، فصلاته باطلا يلزمه تكبير الإحرام. يلزمه، يلزمه, يلزمه ذلك. فإنه صلاته باطلا لا تنعقد صلاته، يخرج طبعا بغير سلام لأن إيه وإيهنا إيه؟ تحريمات تكبيره لم يفعل، هو لم يفعل، ثم يستأنف العمل من جديد. يستأنف العمل من جديد. طيب لو دخل. دخل، ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يكبر ويقف ووضع يده على صدره. يلزمه ذلك على سبيل الإيه الاستحباب وليس الوجوب. النزوم هنا لا أقصد الوجوب. يعني يقول الله أكبر ويقف. ليه أقول يلزمه ذلك؟ ممكن هنا أقول أن يلزمه أنه يقف ووضع صدر يده على صدره يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة من باب الاستحباب. ويلزمه الوقوف لأن القيام ركن من أركان الصلاة فلو دخل على الركوع مباشرة فاته ركن وهو ركن القيام فصلاته بطل إذا يلزمه أن يعمل يكبر وهو قائم وليس هو راكع فلو كبر قائما كده انعقدت صلاته ثم ينزل يخر للركوع أو يكبر تكبيرا تكبيرة أخرى للركوع وهذا هو الأولى يكبر الله أكبر وهو قائم ثم يكبر للركوع ثم يكبر للركوع طب لو كبر تكبير الإحرام هو قائم ثم خرر للركوع بغير تكبير طبعا كان خلف إمام على الراجح النهاية حول ولكن لا يلزمون سجود السهم على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله يبقى الأول القيام في الفرض على القادر المتصد الثاني تكبيرة الإحرام الثالث قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة قال لي مرتبة أخواننا لأن ما ينفعش شهدنا الصلاة المستقيم الحمد لله رب العالمين ده عبث هذا عبث والفاتحة أصلا من آكد أركان الصلاة فاتحته من آكد أركان الصلاة بعد القيام أو هي مع القيام على أساس أنت تقرأ الفاتحة وأنت قائم يقول قراءة الفاتحة في مرتبة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة وكذا المأموم في الجهرية ويستثنى من قراءتها لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخدا بالأحوط أتكلم بالتفصيل قراءة الفاتحة للعلماء فيها أقوال فهي لكلام العلماء طرفين وسط طرف الأول يقول أن قراءة الفاتحة واجبة واجبة على المأموم أنا أتكلم يعني عن المأموم وليس على الصلاة بالكلية أن صلاة الفاتحة قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية وهذا هو المشهور من مذهب الشفعية والقول المخالف له الذي في الطرف الآخر وهو أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم سواء كان في السرية أو الجهرية وهذا قول الحنفية استدل الشافعية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن صلى وعباية النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج أي ناقص غير همان وذكروا أدلة كثيرة في هذا الباب والأحناف استدلوا على أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة استدلوا بقول الله تبارك وتعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصفوا لعلكم ترحمون الإمام مالك رحمه الله توسط في مذابه بين المذهبين وقال أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية للأمر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسقط عنه في الصلاة الجهرية تسقط عنه في الصلاة الجهرية واستدل بقول تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته لعلكم ترحمون هذا في الصلاة الجهرية واستدلى بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ فأنصفوه فأمر المأموم بالإنصات خلف إمامه وأستذل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صححه جمع من المحدثين وعلى رأس الشيخ الألباني رحمه الله عليه أن أبا هريرة رضي الله عنه أبضاه فنهينا عن القراءة في الصلاة بالفاتحة وغيرها بالفاتحة وغيرها وانتصر لهذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المشهورة الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام وناقش فيها الإمام البخاري رحمه الله لأن البخاري كان مذهبه أن قراءة الفاتحة تجب على المأمومي في الصلاة السرية والجهريّة، والذي عليه جمهور علماء سلفا وخلفا أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأمومي خلف إمامه في الجهرية، صلاة الفاتحة قراءة الفاتحة تسقط عن المأمومي في الصلاة الجهرية وتلزمه في الصلاة السرية. يلزمه في الصلاة السرية والله أعلم. ونستثنى من ذلك المسبوق بمعنى أنه إذا دخل رجل خلف الإمام والإمام راكع والإمام راكع هل يلزمه أن يقف ويقرأ الفاتحة ولا يركع مع إمامه؟ يركع مع إمامه. فين ركع كذا أدرك الصلاة أم لم يدرك الصلاة؟ أدرك الصلاة. أدرك, أدرك الصلاة. من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. من أدرك الركوع فقد أدرك إذن تحسب له ركع أم لا وهذا القول بيلزم الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة من مأموم يلزمهم أنه إذا دخل والإمام راكع لا يعتبرها ركعة بمعنى لا يلتفت إلى هذه الركعة يعني من يقول بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام يقول إيه إنه ولو لم يقرأها ها؟ الركعة كلها إيه باطلة فلو دخل مع الإمام عند الركوع لا يحتسبها ركعة فأحنا بنلزمه بمقتضى كلامه إن هو لا يعتبر أن هذا الركوع به لا يعتبر به أنه ركع من ركعات الصلاة وأنها سقطت عنه ركعة، فيلزمه أن يأتي بركعة كاملة بعد فراغ الإمام من من الصلاة. فمن حاجة؟ كتبتوش لي؟ آه. آه. آه. آه. آه آه آه مذهب مذهب الشفيعية. ولكن بعضهم قال يستثنى إذا دخلوا الإمام راضي استثنى الحديث طبعاً أنا أقول بعضهم مش كلهم أنا أقول بعضهم مش كلهم نعم اقرأ اقرأ لا تقد استأكِتَني يعني لو ترك الإمام فرصة لقراءة الفاتحة اقرأ حاضر حاضر لو لو دخل نخلص دي الاول لو دخلوا الامام راكع يا هل يلزمه هنا أن يسبح ثلاث تسبيحات مطمئنات ولا تسبيحه واحده مطمئنة طبعا التسبيحه الوحيدة هي الواجبه هو الوجب على حتى مذهب الحنابله فهو لو راكع مطمئنا مع الامام بتسبيحة كده أدرك الركوع مع طب هو بيقول سبحان الله واللي بسمع الله الرحمن الرحيم خلاص يبقى لم يدرك لم يدرك طبعاً والعبرة أخوانا بالطمأنينة وليس التسبيح، لأن بعض العلماء قال لو دخل وركع واطمأن في ركوعه ونسى التسبيح هل تجزئه الركع أم تجزئه؟ إحنا قلنا في الأول عشان كده إحنا قلنا في فرق بين الركن والواجب وقلنا أن الواجب ها يتحمله الإمام عن المفاكرين أو ولا نسيته بسرعة؟ أنا مليت في الأول الكلام ده أما لو كان رقم كان إيه اللي يحصل؟ كان ينزموا اللي يأتي بالرقم ماشي كده؟ إذا إدراك الإمام مع الركوع وهو راكع تدركه بتسبيحة مطمئنة لابد من الطمأنينة في الصلاة كما سيأتي إنه رقم الأركان فمن لم يطمئن في صلاته بطولة صلاته اقرأ ما استطعت أن تقرأ ثم تابعه في الركوع. وطالما سريع ما تصليش فروا بعد كده حتى هو من مسجد تصلي في مسجد تاني <تصفيق> صحيح صدي الصلاة يا اخواننا يعني ضايحها يكفي انها ضايعة أصلا يعني يكفي ان انت بتخش طول الله أكبر والدنيا كلها بتأتي كل التايح بيجي في الصلاة حتى لو انت فقد شيء كو بيأتي في الصلاة والشيطان يذكرك إياي يقول لك كنت في المكان الفلاني وبعدين رحت المكان الفلاني لتلاقي نفسك طرعت من الصلاة بلا شيء هو اللي يلزمه ذلك طب لو اطمأنه ونسي التسبيح لو اطمأنه ونسي التسبيح خلف الإمام أجزائهم الإمام الصلاة هم مجزئة لو ترك إيه؟ لو ترك تسبيح عمدا تبطل صلاة أو تبطل الركعة اللي هو فيها طبعا أو معنى لما أقول يا أخوان لما تبطل ركعة من ركعة تبطل صلاة ومعناها لإيه الركعة اللي هو إلا في حالة تجمرة الإحرار تبطل صلاة كلها أو, أو؟ أنه يصلى قاعداً ويستطيع القيام تبطل صلاته يعني كتير جدا من الناس بيتساهلوا في هذه القضايا طب يعني الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لو أننا للوقت احنا الأول تكلمنا عن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام صح ما تكلمناش بقى عبروكنيز قراءة الفاتحة الفتح ركن من أركان الصلاة. من تركها عمدًا بطلت صلاته. من تركها سهون بطلت صلاته. من تركها جهلاً بطلت صلاته. جهلاً بيه ركنياتها. طيب لو أن رجل أمي. دائما إخواننا لما كيكون في باب الصلاة بالذات، لك أمي تعرف إن كلمة أمي في باب الصلاة معناها إيه؟ الذي لا يحسن قراءة الفتح. مش الذي لا يحسن أن يكتب ولا يقرأ. لا الأمي في كتاب الصلاة اللي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لو أن راجلان أو امرأة لا يحسن قراءة الفاتحة نعم مع ايه نعلمه طب عجز عن التعليم الان يفعل الصلاة يصلي فنقول له هل مش حفظ اي اي من القرآن يقول حفظ اي اي نقوله والله احد نقوله كرر كله والله احد كم مرة سبع مرات بقدر ايه سبع ايات الفاتحة طب لو مش حفظ حاجة خالص tapi kita rehmuntkan kepala. Editor Bondari Waria. Dia katakan baiklahi dan occursatkan orang. Denkukan ke 1993ah Wala Sevah Al-Bandki wanita, R Boyan, dan Allah pun masih ada excitedEt Kedemik. Itu стоит apa? Gemur maintenant. Dia melihat 5 poAy�, Qayy Mechani 7 stewardship. Diafumpanku atau tidak? Signor juga 2000 miaperamental terbним anyway. мире, heferson Wahai, ini adalah lima kesimpulan atau lima kalimat, dan Fathah adalah lima kalimat Lih, ujizaiu. Bess, dhol khanas kalimat, dhol seragait. Iyaan, macam la asal, benda liyakun, yaku, yaku mukmin mubdil. Suara mubdil ganhul,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 يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا و صلى الله عليه وسلم للمصلي الصلاه ثم اركع حتى تثني راكعا طبعا الركوع واجب باجماع الامه للادله التي ذكرت واقله ان ينحني بحيث يمكنه من ركبتيه بكفيه انا اقله تنحني انحناءه تستطيع ان تمسك الركبتين بايه بكفيك تستطيع ان تمسك الركبتين بكفيك اما الركوع الكامل فهو ان تمسك الرقبتين كلتا يديك فرجتي الأصابع تتحكم فيهما ويتمد ظهرك يعني باللغة العاملية بنقول لأنه يركع بزاوية تسعين درجة فكان يسلم يركع ركوعا معتدلا ولا يحني رأسه صلى الله عليه وسلم بل يجعلها في مستوى ظهره بحيث إذا صب الماء على ظهره استقر صلى الله عليه وسلم نعم هنا بقى ندخل هل التجويد فرض على الأعيان ولا لا؟ طبعا الفقهاء لا يرون فرضياته على الأهم بتوع التجويد بقى يتشدده قل لك انت كده لحمل بس طبعا اللحم ده ليقتل الصلاة بس يجي تقول ورد الضالين قل لك هده انت مدتها ثلاث حركات بس فضلك ثلاثة طبعا هو من حقه ان نتكلم طبعا لأن الأصل نحن نقرأ القرآن كما أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم jadi kalau kau baca Al-Quran, kalau kau baca Al-Quran tanpa tajwid, betul. Kalau kau masuk ke dalam solat dan baca Al-Fatihah tanpa tajwid, betul solat. Tetapi yang terbaik yang kau baca Al-Quran adalah baca Al-Quran dengan tajwid. Jadi kalau kau baca tanpa tajwid, itu tidak betul. Jadi kalau kau baca tanpa tajwid, itu tidak betul. Jadi kalau kau baca tanpa tajwid, itu tidak betul. Jadi kalau <تصفيق> الجذب مشحط اللي مدور إيه نحن جالي يغير المعنى زي لا يبطل الصلاة لواحد لو قال أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم أو طبعا إياك دي حرف مشدد هي حرفين أصلا حرف أصلا حرفين طب لو قال إياك إياك ولا مشدد طب تبطل صلاة أبطل صلاته هنا مش تجويد يا أخوان ده مش تجويد إيه؟ ولا وجهه ما يصليش ما يصليش إمام أصلي مش ما يصليش خاص يعني في ناس الأسر شديد ويمكن يكون منصب ولا يحسن خلقة الفتاحة وهو طبعا عشان لابس بادلة وكيف رفضتها في داخل الإمامة المسألة بكده يعني. يعني الأصل يقوم الخلوم أقرعهم لكتاب الله صحيح صلاته مفردا صحيح أنا دخلوني بقى في مسألة إمامت إمامت الأمي بالعالم. يعني أنا رجل يحصل القراءة الفتحة ويصلي في وجود العالم في صحة صلاة منه. ما تقوليش بأن صحة صلاته والنفس صحة لغيره. هنا عالم في عالم بالقراءة. قراءة خلفه هو الأول هو اللي يصلي. العالم هو اللي يصلي. لا طبعاً أنا أرى نعثان صار عندك. أرى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أم القوم أقرأهم كتاب الله. فلو علم أن هذا رجل أمي لا يحسن قراءة الفاتحة ما يخلوش يدخل إيمانه بس مش بالضرب. لو دخل غصب عنه يعيد الصلاة. يعيد الصلاة. صلاته باطلة ويعيد الصلاة مرة ثانية. لو العالم العالم القراء. لو كان كل سواء إذا هنا من صحة صلات الناس صحت لغيره. ولذلك الأصل في الإيمان أن القضية قضية منتشرة سما في بلدنا للأسف. الناس واخدها بالدراع في مثالة الإمامة يظن أنها تشريف يظن أن الإمامة دي إيه تشريف وأنا راجل كبير في السن لازم أنا أدى أصلي بيه كنت كلك شوية ما يعني كعش تصلي بيه نواقف ويجي يقرأ يعني نصرنا العفو العفية زاد يعني يحكى أن رادولان قدموه برضو كان من شكله هندامه كده تفضل لأستاذ فلان فهو ما يعرفش عمره في حياته مصلي أمامه فهو كان دايما يسمع لما يقول استقيم بعد يفرق في ايده وهو بيبص المأمومين يعني عاوز ايه يقول لهم اي حاجة فقال لهم جاهزين رجاله يعني حتى مش عارف استخدم وستوى فجاهزين رجالة دي طامة كبرى للأسف شديد والتاني للأنوك الاخر لما بيقول له يا انام أنا يعني هي اياك تسعين ولا اياك سبعين قال انا اقرأها تسعين على الاحتياط لان الاول انتعرفين القرآن لانه من نقط كانش منقوط وهذا يقول إيه؟ إن أنا بقرأها تسعين عن الاحتياط إياك إيه؟ نستعين يقول له هي تسعين ولا سبعين؟ قال له أنا بقرأها تسعين عن الاحتياط يعني طلع أجهل من حمار أهلك كان ده جاهل جهل مخفف هذا جاهل مركب أعوذ بالله من ذلك ولذلك القضية للأصل اللي يصلي بالناس يكون عالم عالم بالإمامة وأحكام الإمامة وأنا أرى أن يلزمه تعلم تعلم الأحكام من سجود السهم والسهوة يلزمه لأنه كثير جدا لأنه يقوم برضو من اللي بيخضاه بالدراع يجي فوته التشاهد الأوسط يقوم بالركعة الثالثة سبحان الله يقعد طبعا لو يعلم بطلت صلاته بطل صلاته بس لا يقعد ويحتاز ويبقى يبدأ يسألو لك ونسجد للسهوة قبل السلام يا حبيبي يا فالح اسأل أولاً صلتك صحيحة ألاً بصحيح الأول قبل ما تقول لي سجود السهوة أبل ولا بعد السلام لا يلتكتون للأسف هذه خضيها بمنطقة خطورة ويبتبقى في جرأة عند الناس للأسف لا يتابع الإمام يا إخواني لو وقف مع الإمام وقف مع الإمام بعد التشهد الأوسط وقام واستقام استتم قائما يعني والإمام نازل للتشهد هو ما ينزلش الذي يعلم ما ينزلش مع الإمام انه يعلم جيدا انه لو جلس تلاقي يتبني واقف ما تقول ليش بقى شرصرة لا بعد الصلاة انت واقف ليه عم الشيخ والله لان الحكم الشرعي في القضية كيت وكيت وكيت زي ما نتابع الامام في الركعة الخامسة وهيعلم على يقين ان دي الركعة خامسة لا يلزمه ان يتابع الامام عليها لا يلزمه. ده يلزمه لا قول الامام الاربعة وضرب شكر السلام تايمية وتكاد كل المسألة دية وصلت لاجمع فترة من فترات تكاد لان قول الجمهور قال الجمهور ولم يخالف إلا القلة. ينتظر الإمام حتى يقوم. ينتظر الإمام حتى يقوم. من قام خلف الإمام وهو يعلم تمام العلم أن هذه الركعة الخامسة، صلاته تبطل. لا يتبع الإمام ينتظر حتى ينتهي الإمام من هذه الركعة ويسجد معه نعم؟ لو نسى ركن من الأركان الإمام ينده. ينبه، إن لم يتنبأ أتابعوا بقى في النقصان ليه؟ لأنه سيأتي بعد ذلك بالتمام لا أخالفه لأنه هيقوم وأنا هزجد وإنما جعل الإمام واليؤتم به فلا تختلفوا عليه طبعا كلمة لا تختلفوا عليه دي تحلت إشكالات كثيرة وفي ناس كثيرة كده نعمل إشكالات كثيرة في الصلاة السبب فلا تختلفوا عليه ولعلنا إن شاء الله في طائل الكنال نتكلم عن ناس ما فيش مشكله البويا ولا الاشياء دي مش نجسه عشان نقول ان ملابسه نجسه صلاته باطله لا بس ولكن ينصح وينصح حد من كبار انصحوا لان طبعا يا اخواننا الناس غربه فكرة ان احنا اللي بناخذ الامور بالدراعه نظر لان بعض الاخوه لا يتعملون برفق ولين مع العوام ما كان في شأن الزنا وما نزل منه الا شانه صلى الله عليه وسلم كان ارفق الناس بهذه الامه صلى الله عليه وسلم وانا حكيت لكم المره اللي فاتت كيف صنع معا مع معاويه بن حكم الثلمي رضي الله عنه فالاصل ان لما اجي انصح الناس يا اخوانا لان بعض الناس مثلا كنا احنا شباب كده واحد يقول لك حراما تقول له بدعه يبص كده انت اللي مبتدعه وانت اللي ضلال واحد تاني يقول له ما وردتش يقول له قله الادب هي اللي وردت ايه المانع هو بيصفحنا صفحه خلاص ما اقولوش جامعا ولا حراما وخلاص لان ده نفسه بيروح الحرم هناك بيبقى بيحج وبيعتمر ويقول لك برضه شوف يعمل كده هناك، قل لك حرام، ده تعمل معه إيه؟ خلاص عقول البشر كل واقف في عقول واقفة تعمل كده، ده أقصى حد عنده. فأنت ما تستضرش مع العقول زي كده. لابد أن تدعو إلى تبارك تعالى الحكمة والموعظة الحسنة، حكمة وضع الشيء في موضعه وضع الشيء الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي. ومن يؤتى الحكمة فقد أوثية خيرا كثيرة. ولذلك تجد الداعي الناجح يكون حكيم مع الناس، قرأوا حكيمًا مع الناس، يطلبف معهم. يتودد إليهم ما لم يكن مبترع ويريد أنه ينشر بدعته أمام الناس كلها وعاوز يهزمك ببدعته لا في الحالة دي تشتد عليه وتغلض عليه لأن الحكمة من الحكمة أيضا أن تلين في موضع اللين وتشد في موضع الشدة الله تبارك وتعالى لما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى من إلى فرعون فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال هل علمت لكم من إله غيري مع ذلك الله تبارك وتعالى مرهمة، فقول له قول اللين لعلهم يتذكر أو يخشى، هذا الذي تختلف معه مسلم مسلم هو يرضي الخير، لأن كل صاحب بدعاه كما يقول شيخ السماء غيره، إنه يرضي من وراء بدعته الخير، يظنها أنها سنة، ومعتقدني أن أنها سنة، فيريد الخير من ورائها. فأنت تيجي بعده ستين سنة بيصلي كده وبيعمل كده بعده ستين سنة. يجي تقول له لا يجوز شر يقول لك هذا أنت غيرتوا الملة وبدلتوا الدين انتم مأتيتم بدين جديد زي النساء اللي كنا رقصنا أيام الدستور ترقص في الشوارع بعد التصويت على الدستور فبعض المعلقات تقول هو ده الإسلام اللي احنا عاوزينه هو كده اللي يستمح الرقص والغناء هو ده الإسلام اللي احنا عاوزينه عاوزين الدنيا كلها تبقى في فجور باسم الإسلام فجور باسم الإسلام تضيع الأحكام باسم الإسلام تضيع حدود باسم الإسلام والأسف العجيب أخواننا إنها تجد أزهار صغير. أبي يسمع ويدحب ويمين اللي في مصوت قوي. زي هذا الذي يعني كفره الأزهر اللي خرج يقول رسولين ومش رسلين. إيه الفاضي ده إرضاء لنا؟ الكلام ده بيكون إرضاء لمين؟ يمين يبيع دون يبيع دينه من أجل الشهرة وعالم الأضواء لا خير في شهرات من بعدها النار. ممكن يكون مصفور والأزب اللي يكون من أهل النار والعياذ بالله لأنه لم يعمل بعلمه الذي تعلمه ويخالف. كتاب الله تبارك وتعالى وصنة النبي سلام من أجل إرضاء الناس هذه المسألة في المسألة في منتهى خطورة لذلك ينبغي يا أخواننا احنا, إحنا نكون فعلا الشمع المضيئة التي تضيء للناس طريقهم إلى الله تبارك وتعالى تضيء للناس أنت تتعلم العلم وتعمل به ويلزمك أن تبلغ دينا الله تبارك وتعالى وهذا مصدق قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لا فيه خسر إلا استثناء هو إلا الذين آمنوا آمنوا آمنوا عملوا آ الإيمان ده وصلوا ليه إزاي؟ بالعلم العلم النافع آمنوا وعملوا الصالحات تابعوا العمل أو تابعوا العلم بالعمل ثم بعد ذلك تواصلوا بالحق النصيحة فيما بينهم أمر معرفة أنها منكر وتواصلوا بالصبر لأن الدائية الله تبارك وتعالى لابد أن يبتلى لازم أن يبتلى ليه لأن الناس ليسوا على الجادة منسلش على طريق الاستقامة فتأتي أنت تبين لهم ما أنزل إليهم ربهم هم بقى لهم سنوات لا سيما ان من الممكن يطلع شيوخ كبار من الازهر ويتكلموا كلام انزل الله به من سلطان والناس بتعتقد أن انهم الشاره اما دول العلانه اللي بيدلهم على الله تبارك وتعالى وأنا اطلقه قبل كده كلام ابن القيم في علماء السوء لما قال اناء السوء جلسوا على باب الجنه اقول لكم جلسوا على باب الجنه يقول ابن القيم علماء السوء جلسوا على باب الجنه يدعون إليها بأقوالهم ويصدون عنها بافعالهم فكلما قالت أقوالهم هنموا قالت أفعالهم لا تسمعهم فهم في الصورة أبي الله وفي الحقيقة قطاع طرق وما أكثر قطاع طرق في زمننا لأن الأمور اختلطت اختلط اختلطت الحب اختلطت اختلط أمور بلعضها وتسعى الخرق على الراقع ويتكلم من شاء لا سمح في الإسلام يتكلم من شاء وقت شاء وكيف ما شاء في شريعة الإسلام والمسلمين يعني أقلد يعني أو أضرب في عجلا بما يحدث للإسلام والمسلمين في بلاد العالم كله يعني اللي بلغوني أمس فصل فيه قتل وقتل جماعي في أفريقيا فين أفريقيا الوسطى بلغوني فتعجبت جدا سبحان الله الناس دي أصلا يعني أنا شايف إنهم مش الأمور عندهم مفيش فيش دعوة للإسلام كمن ده ما حد واقف بقوة لهؤلاء من ذلك فرنسا تبعت تبعت بنود طائرات حتى تبيد المسلمين هناك فالواحد يقف ذا حزين كده. ليه ليه وصلنا إلى هذا المنحضر لماذا وصلنا إلى هذا التردي ليه ليه ليه وصلنا لك كل حاجة فينا يقطع نفسه شوف إيه الأسباب اللي أدت بالأمة إلى هذه الانهزامية اللي أنا أشبهها الانهزامية خطيرة خطيرة فينا آتات لا يعلمها إلا الله كل واحد فينا من كل الجلوس وكل اللي سمعين في أخات يعلمها عن نفسه والله تبارك وتعالى مطلع عليه، ومع ذلك لا يغير من نفسه، لا يغير. يقول فينا واحد وقف وقال إن اللي بيحصل الإسلام مسلم بسبب أنا، بذنوبي أنا، يحاسب نفسه على الصغير والكبير، يحاسب نفسه في كل ساعة من الليل أو نهار ويقول إن الإسلام أوتة من قبلي أنا، شوف الصحابة رضي الله عنهم مع المهم. ومع زهدهم وورعهم ومع استقامتهم على الأمر الله عز وجل وقد استفاهم الله عز وجل بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما كانوا يأمنون كما نأمن نحن الابتلاءات عملة تنزل علينا وتزيد يوم عن يوم وإحنا زي ما إحنا في سباة عميق الأمم كلها بتنطفض ضد الإسلام المسلمين في كل مكان وإحنا زي ما إحنا يحدث في بلادنا إحنا بلادنا ناس تطلع المسرح ترقص وتغني وهو لفس النقاط المرأة. تغني بالنقاب بالنقاض ويلبسة بدلت رقص ليس العجب مما صنعت هذه المرأة ولكن العجب ممن يستمع إليها وينظر إليها ويضحك بميل فيه ويصفق لها وكأنها بهذه الطريقة ستنصر الإسلام المسلمين في الأخير يقول لك ده الإسلام اللي احنا عوزينه الناس تقصوا تغني أولا الإسلام الإسلام دين عالمي دين جعله الله تبارك وتعالى يحكم بين الناس في الأرض وما سعدت البشرية إلا بحكم الإسلام سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين أنا بتحدى العالم كله يأتوني بمثل واحد أن الإسلام ظلم فيه واحدا من غير المسلمين يأتوني بمثل واحد وأتحدى الكون كله بهذا الكلام هل هناك من ظلم في الإسلام من غير المسلمين الإسلام دين قام على العدل العدل بين المسلمين وبين غيرهم بني جلدتهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين يعني لما يجلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه الذي ملأ الدنيا عدلة فيقول من له مظلمة فليأتنا سيقوم رجل ذمي من الشام رجل نصراني فيقول له عندي مظلمة عند, عند عباس ابن الوليد ابن عبد الملك فقال له أريد كتاب الله يا أمير المؤمنين هذا الذن يا أخوانا نصراني عاوزين عاوزي يحكم مين عمر بن عزبي بكتاب العز وجل بالقرآن هذا الذن يعلم أن القرآن لا يظلم عنده أحد لأنه كلام الله تبارك وتعالى وأن هذه شريعة الرحمن سبحانه وتعالى المسلمون اللي الآن تيجي تقول لي المسلم قال الله قولك رمت كل حاجة قرآن لا ما تكلمش بالقرآن ومسلم ومستشار واحد من المستشارين واحد بيحكي لي بقول لي يا شيخ شفت المستشار بقول الحمد لله ما بشوفش قال للراجل بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم مات تقريبا وعنده ب45 سنة بيقول لي ده مستشار بيحكم على الناس في القضايا بالقصاص والإعدام يحكم في دماء المسلمين ومش عارف المسلم مات عنده كم سنة وطبعا اللي قد هؤلاء الأمر المزيع اللي قده قدامه مش عارف طبعا نيسلم مات عنده كم سنة المشكلة انه هو بيقول هالي قدام جمع راح واحد رابط واللي عديد اهو مصلم مصلم الاولاني يعني الاولاني بيقول مات عنده مش عارف كم كده المهم ان تحت 63 سنة بمراحل يعني خلي قاعد في المكتب معي بقول ليه مش مات عنده 45 زاد الطين بله يعني الواحد يعمل يعني مش عارف ويقول لك هو ده الإسلام إسلام سامح إسلام يعني قضيه ما تبقاش متزنق ما تبقاش متعنت سيب الامور تمشي عنه ايه المشكله يعني مناقص ربنا شويه احنظ الله ساعه ساعه صحابه مع جلاله قدرهم وعظيم منزلتين عند الله كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق وإحنا نبيديني للقلبه راح قوي. إحنا خلنا الفصيل الإسلامي أو اللي عنده لمحه لمحة دينية يحب الإسلام والمسلمين لابد أن يأخف عن نفسه وقامة تعمل نفسه كشفه محزن لازم تعمل نفسك كشفه محزن عشان تعرف إن كنت على الصواب أم على الخطأ شوف بقى هناك اللي بتقتل دلوقتي ممكن يكونوا منك إنت بزنب منك إنت إنت السبب وكل واحد فينا اعتقد انه السبب اللي بيحصل للمسلمين في كل وقت وكل حين والله العظيم الأمة جيسة تنتصر في أيام لأن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغيره ما حتى يغيره ما فإن غيرت ما هذه ستغير ما الثانية فيك تغير الأمة الأمة لازم تنتفض إخواننا وإحنا أولى الناس ذلك أولى الناس ولا نشغل أنفسنا هذا أبقيل وقال وفلان راح وفلان جهد وهذا أخطأ وهذا جنبه الصواب خليك في حالك يا أخي أنت خليك في حالك شوف نفسك أنت أخطأ أنت على الجادة ولا ما أخطأتش هل أنت ترضي ربك تبارك وتعالى هل ربنا تبارك وتعالى رضى عنك إحنا كلنا بنقول على المنابر للناس إن الله إذا أحب عبد النادى يا جبريل وإني أحب فلانا صح صح ولا غلط ما ترضوش ليه طب انت فكرت في نفسك قلت يا طار انا ربنا نادى علي في السماء يا جبريل اني احب فلانا او يا جبريل اني ابغض فلانا تعرف انت تعيش في امن عمر بن عبد العزيز كان يصبح كل يوم ياب فيبكي اهل الدار عليه فيقولون ما الذي يكيك يقول قمت فتذكرت قول الله تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير وما ادري فأي الفريقين أكون فبكين وبرم ذلك نحن لا نعلم فأي الفريقين نكون ولا نبكي على حالنا لا ونضحك بملأ فهنا بالليل والنهار كثير من الناس قوي قوي إلا من رحم الله لا يريد الموعظة يعني ممكن واحد في دلوقتي الوقت يقوله واخرج عن الدرس وضيع لنا المحاضرة لا أنا عندي كلام يقوله أولى من التعلم أولى من الفقر هو ده اللي نجيك لأنه ممكن تتعلم الفقه ولا تعمل به يكون سبب في خزلانك ولا أعزب الله ولكن لنجيك أنت تقف مع نفسك حاسب نفسك ومن حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب يوم القيامة يحاسب نفسه هنا يخف عليه الحساب يوم القيامة فلا تأمن من مكن الله تبارك تعالى وانظر إلى سادات الأولياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حالهم كيف كان حالهم في الحياة وعند المناسب خلنا الله كأن الإنسان يقرأ في أساطير الأولين لأن الأمور دي فعلاً ذهب أهلها ليه ليه لا نشبه بهؤلاء ليه لماذا لا نشبه بهم قضية فإن تقتور يا خلنا ما زل الإنسان يخف مع نفسه ويبادر قبل أن يبادر كثير جداً تصل إخوة مات الأخف لك كان معانا من لحظات كان معانا مبارع كان بيحضر محضرة بعض الإخوة كان بيحضر معايا درس فكان أصر علي أن أنا أتكلم كنت بصح كتاب وصول الإيمان أن أنا أتكلم في مسألة الأزر بالجهل فلما اقترح هذا الاقتراح بدأت فعلا في الشرح واتصلوا بيها بعدها بيومين فلان يا شيخ مات فلان مين يا إخواننا؟ قالوا اللي كان قاعد واقترح على حضرتك تصح الدرس رحت حضرت الجنازة وبعد الجنازة كملت الدرس عشانه عشان يصل الأجل هو في قبره هو اقترح اقتراحه مات وكان لست على مشارف الثلاثينات كل يوم صلاة فلان مات فلان مات فلان مات وضم ذلك نعلم هذه الحقيقة ولا نعملها هي دي قضيتنا دي المصيبة من أعظم مصر أصلا الله سلام المهم قول أن الرقم الرابع الركوع في كل ركعة لقوله تعالى يا أيها الذين أنا نركعه وسجده ولقوله صلى الله عليه وسلم للمصيق الصلاة ثم نركع حتى تطمئن راكع قلت يا أخوانا أن الرقوع الواجب أن يمكن يمسك بربتاي له بيديه حتى لو نحن إحنا نسير بس يكون الإحنا أقرب من القيام يعني يكون الركوع أقرب من القيام أما الركوع الكامل هو المستحب إنه يمكن يمكن بيديه من ربتايه ويكون زي زوا قائمة 90 درجات يقول الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الحديث المسيء أركع حتى تطمئن الرجعة ثم مرفع حتى تعتدل قائنا طبعا هو قال الرفع من الركوع والاعتدال دره كنين ايه الفرق بين الرفع من الركوع والاعتدال يا اخوانا ايه الفرق ها حد عنده كلام تاني يقيم صلبه طبعا مهزم الأخ قال يعني انا هرفع قول سامع الله محمد مثلا. حدث أنت انتظر شيئا ما تزر برها من الزمان حتى تعود الأعضاء كما كانت يبقى اعتدل الاعتدال الاعتدال طائما طيب لو أن رجلا فزع في صلاته فقام من الركوع بغير نية القيام رجل راكع واحد عمل في فصل فارشأ حاجة فاضطرب راح آية أهم من الرقوع ماذا أصنع؟ يرجع تاني؟ في كلام تاني؟ يا فقهاء يسكت يتم صلاه مني مع الأخ ما فيش حد معاك يا سيدنا ها حد في قول ثالث يا دي الركعه قول رابع يبقى خائر من حته اطلان بقول خامس قول اقوال غلط <تصفيق> طبعاً يلزمه أن يعود للركوع مرة ثانية، لأنه قام منه فزعاً فلم يقصد القيام منه. لم يقصد القيام من إيه؟ من الركوع لأنه يلزمه نية القيام من الركوع. فلو قام فزعاً لغير نية الانتقال من الركوع إلى القيام. يلزمه أن يأتي بالركوع مرة ثانية، ثم يقيم صلبه ويستقيم. اصلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم ان يمسك بركبتيه يمسك بركبتيه اما هذا يعني هو خالف الهدي وفي سنة هيئه خالف الهدي بسم الله بس الصلاه صحيحه واساء الصلاه صحيحه واساء مخالفه الهدي استتابع السجود لقوله تعالى واسجدوا ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم سجدت حتى تطمئن ساجدا ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعراض سبعة المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه ومرت أن أزد على سبعة أعظم أن جبها وأصار بيده إلى أنفه. ما الجبهة لماذا أصار إلى أنفه؟ صلى الله عليه وسلم فكروا واليدين والركبتين وأطراف القدمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومرت أن أزد على سبعة الجبهة وأصار إلى أنفه مع أن الجبهة داخل الجبهة من الجبهة موجهة برزة حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزم أن تلصق بأنفك الأرض كما تلصق جبهة بالأرض ولذلك كان الراجح كان الراجح أنه يلزم السجود على الأنف مع الجبهة يلزم وننقطط هذا الراجل ماشي قال المعلق على حديث هو عنده صحيح هو آب. وبعدين لفظ المدرك في ضعف الحديث طيب طبعه الحديث ولدت ولا دي معنى الحديث ويل للاعقاب من النار حديث مسلم العلماء الأنمبية زيادة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وارضها هل الكلام المدرج من كلام الصحدي يضعف الحديث ولا يزيد قوة تبينا اللي إيه يبه هو دلوقتي فهمنا معنى الكلام إيه ماشي كده الحديث المدرج يعني بعض الروا ولا بفعل